وَإِذَن تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيه لعلكم تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ الْأَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنَ آذَا غَافِلِينَ 112. أو تقولوا أَشْرَكَ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 113. وكذلك نفصل الآيات وَْلُ عَلَهَِّ بَأََّذِي آتَنَهُ آياتَِبَ سَلَخََ مِنََّا فَأتْبَهُ الشَّيقَوا فَكَانَ مِنَ الْغَوين وَلَْ ش إَّا لَ رَفَنَّهُ بِهَا وَلَكِ النَّ أَخُلدَ إِلَ الأرض وَتَّبَهَوَا 117. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 118. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 119. فلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 110. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم وَلَقَلِذَرَأَّ لِجََّ مَكَثِي مِنَجِِّ وَإِسِ لَهُم قُلوبُ ال ل يَفقَبونَ بِهَا لَهُم قُلوبُ ال لا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم آعيُون الل يُبِصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَُ ال ل يَسمَعُونَ بِهَا أُل 119. كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 110. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 112. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 113. والذين مِنْ حَيْثُ لَا من حيث لا يعلمون 114. وأملي لهم إن كيدي متين 117. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين 118. أولم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 119. وعذرهم في طغيانهم يعمهون 110. يسألونك عن الساعة أيان مرساها 111. قل إنما علمها عند ربي 112. لا يجليها لوقتها إلا هو في السماوات والأرض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 119. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكسرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي